بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وبعد اكثر المشاهد المسلمين في التفسير والتي نتدارس فيها تفسير سوره الصافه واوصنا الى الايه نقرا باذن الله تعالى هذه الايات ثم نعيش مع فهمها وتدبرها والفوائد العمليه منها ثم في فيما تبقى من المحاضره نذكر ببعض الاذاب وبعض الاحكام المتعلقه بفصل الشتاء يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد لا, لا, لا ويستحقون التأييد هذه الصفات التي تؤهل العبد إلى أن يكون كما قرره تعالى وأقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم له المنصورون وإن جندنا له الغالبون دائما نقول بأن الله تعالى وعد بنصرة هذا الدين وبأن الله تبارك وتعالى بيّن الشروط التي يستحق بها الناس نصر الله جل وعليه فإذا تأخر نصر الله الذي وعد به فليسام الظل بالوعد وإنما تبتهم النفس بالتقصير وهذا هو الواقع فإذا سألت أين رسول الله عز وجل الذي وعد به نقول أين شروط التي قامت بها الأمة لتستحق المصر فمن هذه الشروط وَلَا أَنْصُرْ أَنَّ اللَّهُ من, ينصر من هذه الشروط إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم من هذه الشروط وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كمستخلف الذين من قبلهم ايمان وعمل صالح وفي اخر هذه الايه او في الايه التي بعدها واقيم الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هذه هنا في سورة الصفات قال وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمُنْصُورِ وَإِنَّ جُدَّنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ إذن هذا وعد وعد ولكن من يستحق هذا الوعد سورة الصفات بيّنت الصفات التي تؤهل العبد ليكون منها أولادا منها من ألفاظ التي ذكرت في هذا الصورة منها المخلصين المحسنين المؤمنين المسبحين كل هذه الألفاظ تدل على صفات فإذا أرادت الأمة المصر فلا بد من الإخلاص إخلاص الدين لله إخلاص العمل لله جل جلاله إذا أرادت الأمة أن تنصر لابد من تحقيق الإيمان إيمان بالقلب وبالنسان وبالجوارح والأركان اعتقاد وقول وعمل إذا أرادت الأمة أن تنصر لابد أن تحقق الإحسان الإحسان في معاملة الخالق والإحسان في معاملة الخالق الإحسان في معاملة الخالق أن تعبد الله كأنك طرأ فإن لم تكن طرأ فاعلم أنه يرأ الإحسان في معاملة الخالق بإيصال البر والإحسان كل بحسبه فالوالدان لهم إحسان وبالوالدين إحسان والأرحام لهم إحسان بالصلة والجيران لهم إحسان بالبر والعجل وإعطاء الجار حقهم وكف الأذى عنهم وهكذا الزوج لها إحسان الأولاد لهم إحسان الزوج له إحسان أعطي كل ذي حق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حقق العبد أو حققت الأمة بصفة عمّة عن إحسان استهقت من الله جدا وعيدا كذلك أيضا العبودية لله سبحانه وتعالى أن تكون عبدا لله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين مصر وأشرف مصر أن تكون لله عبداً تكون عبداً لله العبودية لله شرف ولذلك مصف بها الأنبياء الكرام فأن تكون عبداً لله تحقق الأمة العبودية لله ولذلك لن ينطق الحجر ولم ينطق الشجر لإعانة المسلم على قتال اليهود إلا إذا تحقق هذا الوصل لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيقتلوا اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا أن تكون عبدي لله لاستعبدا للشهوات ولاستعبدا لإعباد ولاستعبدا للدنيا ولاستعبدا للدرهب والدنار ولاستعبدا للمأمور ولا للحكام وإنما أنت عبد لله الواحد القهار سبحانه وتعالى فإذا حققت الأمة هذه العبودية استحقت أن تنصر يا مسلم يا عبد الله كذلك في قوله تعالى في شأن يولوس عليه السلام وفي بيان سبب نجاته بأنه كان من المسبحين لولا ذلك للمث يونس عليه السلام في بطل الحود كما أخبر الله عز وجل التسبيح يشمل العبودية لله التسبيح أن تقول سبحان الله إلى أخير فإذا هذه الأوصاف فإذا تحققت هذه الأوصاف تحتاج إلى النماذج لتقتدي به بعدما تعرف هذه الأوصاف إلى نماذج حققت هذه الأوصاف إلى نماذج يقتدى به هؤلاء الأنبياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم قتده ولذلك في الصفات ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء وبين الله سبحانه وتعالى ما فعله هؤلاء الأنبياء وما كفاه الله به طبعاً هنا ذكرت النماذج بدون تفصيل لأن التفصيل لما حصل لهذه النماذج جاء في صور أخرى فقصة نوح عليه السلام جاء في صور متعددة يونس عليه السلام إبراهيم عليه السلام كل من ذكر هنا من الأهبياء جاء أو جاء تفصيل ما حصل لهم وما كان بينهم وبين أقوامهم وما كافاهم الله به وما عقب الله تعالى المكذبين من قومهم لهم جاء تفصيلها في صور الأخوة لان المقصود هنا هو ذكر النماذج ذكر القدوات فهذا هو المقصد من ذكر هذا القصص في سوره الصف اذا لابد ان تحقق لا بد من وجود قدوات ولذلك اتجه اعداء الاسلام يركزون في حربه الفكرية ضد الإسلام على هذين الأمرين على ضرب القدوات على إبعاد الناس عن الصلة بهذه القدوات عندما تسمع مثل مثلا عن رجل ويقول بأن تدريس قصة صراح الدين الأيوبي التي كانت تقرر على بعض صلوب الدراسية هذه تحض على الإرهاب فلا بد من إلغاية وفعلا تلغى ويقول الآخر يقول لك تدريس قصة عقبة بناء المنافع هذا مما عفى عنه الزمان عندنا من هو أفضل من ذلك عندنا أحمد سويد وفلان وعلان وبالفعل تزال هذه القصة وغيرها الفدائي الصغير عليه الصغير نشيلها ويتحط مكانها صناعة السلم ما مشكلة وهكذا ضرب القدوات حتى لا يتصف المسلم بهذا الجل الخليط طبعا عشان بقى يتعنوا في الأنبياء أو نحو ذلك وإن كان هذا أجراً موجود عند بعض هؤلاء, هؤلاء. كالبحير وغيره الذي لم يترك شيئاً في الدين إلا طعن فيه الأمر إبعاد الناس عن صفات الدين عن تحقيق هذه الصفات فتجد بعض المسلمين لا يعرف عن ثورة الإسلام شيئا ولا يتخلق بأخلاق الإسلام كل هذا حتى يتثنى لهؤلاء طنص هوية المسلم ولكن نحن يقيلنا في الله وثقتنا في الله جل وعلا أنه مهما حاول من يحاول إبعاد الناس عن دين ربهم لن يستطيع لأن الذي وعد بذلك والله سبحانه وتعالى وعد بمسرة هذا الدين وأن هذا الدين سيدكل كل بيس كما قال الله تعالى في كتابه يريدون أن يدفع نور ضيئ أفواهيهم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليذكره على الدين كله ولو كره المشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أخبر بأن هذا الدين سيدخر الله عز وجل كل بيت ما لبيت وغر ولا مغر إلا أدخل الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز به الإسلام وأهله وذلاً يذل في وذل الشكاء فكن على نقي من مصر هذا الدين ولكن كن من جنب الله الذي ينصر به هذا الدين لأن الذي يتولى عن خبعة الدين سيستبدل وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا قال الله تعالى وَلَقَدْ نَادَانَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَا نُجِبُونَ نَادَانَا نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَمْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى في صورة القمر عندما أعلمه الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء القوم لن يؤمن معه منهم إلا من قداما أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك كما في سورة نوح وفي غيرها من السور فتوجه نوح عليه السلام إلى ربه بالدعاء فقال كما جاء في سورة القمر قال أني مغلوب قال إني مغلوب فامتصر نادى ربه بذلك بأنه يريد المصرة من الله جميعه فكان هذا النداء من نوح عليه السلام قال إني مغلوب فامتصر قال تعالى ولقد نادان نوح فلنعم مجيبون اي ان الله سبحانه وتعالى هو نعم المجيب ونعم السميع الذي يسمع الدعاء ويجيب المكروب إذا دعاه ويكشف الهم عن الناجاه فلنعم المجيب وهذه اللفظه تترئ الامل على كل قلب يدخل واليقين على قلب المؤمن الذي يحسن الظن في جل وعلا كما أجاب الله دعاء له سيجيب دعاء المضطرين سيجيب دعاء المستضعفين ولكن قد يرتدي الله سبحانه وتعالى العباد ليميز الله الخبيث من الطيب وليختبر الله عز وجل إيمان هؤلاء وصبرها أولا ولكن كن علاقين بأن دعائك لن يضيع سنة وهذا ربما تدعو الله السميع القريب المجيب سبحانه وتعالى الذي وعد من فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعني ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعدهم يشروع الذي قال وقال ربكم دعوني أستجب لكم لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمًا ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا مجيبًا سميعًا قريبًا سبحانه وتعالى فقال تعالى ونقدنا دانا نوح اين دانا بانه مغلوب ومطلبه منا النصر قال ربي ان قال ربي بما كذبوا فدعا ربه انه مغلوب فانتصر قال فما نعم المجيبون اي فما نعم المجيبون فأنت دائماً في دعائك رابح لأن بعض الناس قد يصطبت إلى إجابة بندعو كثيراً للمستضعفين في سوريا وفي غيرها ولكن الحال لا يتحسن سنتحسن لأن الله عز وجل أخبر بأن الملائكة تبسط أجنحتها على الشام وأخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الشام لا يفسدون إذا فسد أهل الشام فلا خير فيه وأخبر الله سبحانه وتعالى بنسرة عبادي المؤمنين في بلاد الشام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فالدعاء سيجاد ولكن بتحقيق شروط الدعاء من اليقين وعدم العجلة وحسن الظن في الله وأكل الحلام كل هذه من أداب وشروط الدعاء ثم إن الدعاء قد يستجاه فورا وقد يدخل للعبد قد يكشف عنه أو يدفع عنه من السوء بسبب هذا الدعاء لأن في بعض الناس يدعو الله بدون يقين قلت لك أديني بادعي أديني بادعي لا أدعو الله وأنتم موقنون في الإجابة أو الإجابة تدعو عندك حصل ظل في الله أنه سيجيب منك لن يخذلك أنه لن يردك حتى وإن لم تجد استجابة لما أردت فاعلم أن الله أراد بك خير لأن الله لا يقضي قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له سواء في الصراء أو في الضراء ثم إذا دعوت الله عز وجل فأنت رابج بإحلة ثلاثة إما أن يعجل الله لك ما أردت الحاجة من نفسك فارب لا يعطى هذا يدخره لك في الآخر وإما أن يدفع عنك سوءاً كان سينزل بك إذن الدعاء من الدعاء مش بالألم إذا نوع الناس بيقول لما تجوا أحد مثلاً ابنهم زهاءها ومتاع فتدعين فتدعين الولد مثلا ما تصبحش فإذا ناسه يقول لها زل عليه تقول ده كإن دعاء بيجي بالألم ده لزهوة دعاء في بعض الناس كده زهر زهر من الدعاء والعزم اليان يستجاب لأحدكم ما, ما لم يعجب يقول دعوت الله فلن يستجب ليه فالعجلة من الآفات التي تمنع إجابة الدعاء إذن أنت رابع في كل هذه الأحوال إما نستجب لك بما أردت إما ننتخل في الآخران إما ندفع عنك من السوء مثل ذلك كان سنزل من سوء الدعاء رفع هذا البلاء دفع هذا البلاء ولقد نادى لهم فلنعم المجيد ونجيناه وأهله من الكرب العظيم طبعا نجيناه وأهله إلا امرأته وابنه نجاه الله عز وجل ومن من المؤمنين ونجى أهله إلا ولده الذي كفر وأبى أن يركب مع أبيه وأبى أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى في مشهد تتقطع له القلوب في حرص نوح عليه السلام على ولده اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولكن الولد أبى وقال سأو إلى جبلنا يعصيني من هذا النور ففي هذا المنظر وفي هذا المشهد الذي فتقطع له الطلوب إلى أن هان منهما الموت فكان هذا الولد الكافر الذي أبى أن يسلم وأن يؤمن كان من الغارقين وكان من الهدكين وكان من الكافرين فنجاه الله عز وجل نجى نوحا وأهله إلا هذا الولد وإلا امرأته التي ضربها الله عز وجل مثلاً لأهل الكفر ضرب الله مثلاً الذين كفروا مرأة نوح ومرأة روت كانت تحت عبدالله عبادنا صالحين فخانتهم فلم يغلي عنهما من الله شيء والخيانة هنا خيانة الأسرار وليست خيانة الفراش لأنه لم تفجر زوج نبي قط هي كانت كافرة لكن عفيفة لكن معنى الخيال هنا أنها كانت تدل قومها أو قوم نوح على من آمن مع نوح عليه السلام فهلكت كما هلكت زوجة كما هلكت إمرأة لوح عليه السلام قال ولجيناه واهله اي باستثناء امراته وولده وقيل انه ان المقصود بالولاد هنا كان عن عقلا غير ذلك لا تهمنا قال من الكرب العظيم المقصود بالكرب العظيم هنا الغرق الغرق ولجيناه واهله من الكرب العظيم اي من الغرق وَجَعَلْنَا ذُنِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ أي إلى يوم القيامة وهذا جزاء على صبره فكل من جاء بعد ذلك من نسل نوح ومن نسل أبناء نوح عليه السلام وهذا جزاء له على صبره في دعوته وإخلاصه وصدقه في هذه الدعوة إذ كل الناس اليوم من أولاده الثلاثة سام وهو أبو العرب والروم وفارس وحام أبو السودان ويافر وهو أبو الترك والخزم وهو متطر لهم الصميين وهذه الدول وهم ضيق العيون ولهذا سموا بالخزر ومعنى الخزر اي ضيق العين زت لين جماعه الصليبيين والدول دي كلها تلاقيه وشهم زي ما النبي صلى وصفهم كده وجوههم كالمجند المطرقه زي التروس المدوره فطس الالوف صغار العيون تحس ان هم عاملين الوش عامل زي الترس وعينه ايه صغننه كده وتحس ان هم ايه قطعيه واحده كده ان واحد. أول ما تشوف تقول ايه ها صل سبحان الله والذي سيكون منهم ياجوج وماجوج سيكون منهم ياجوج وماجوج إذن وجعلنا ذريتهم الباقي المقصود هنا أن الله عز وجل جعل كل الناس بعد ذلك من أولاد من نوح عليه السلام من أبنائه عن سعيد حسين المسيد رحمه الله قال ول ولد نوح ثلاثة من الولاد سام ويافر وحام فسام ولد منه العرب والفرس والرور ويافر ولد منه الترك ومنهم يأتوج ومجور وحام ولد منه السودان والبربر لمسون دول أولاد, أولاد نوح عليه السلام قال ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وهذا إكراما من أطهر نوح عليه السلام طيب لماذا يذكر نوح في أول الأنبياء؟ لأنه أول رسول إلى الأرض هتقول طيب أول رسول إلى الأرض طيب وكان أملك عشر قرون وكان منهم آدم وأبناء آدم عليه السلام فما المقصود بأول رسول إلى الأرض ها؟ لما أول رسول إلى لا طيب أدم وحي إليه من العزم هو من قول العزم فعلا هو من أول قول العزم من لكن هو المقصود بأول رسول يعني, يعني بعد التحريف والتبديل والشر دي المقصود لأن كان بين آدم وبين نوح عليه السلام عشر كنون كلها على التوحيد آدم وبعض أبناء آدم كشيف فقيل ادريس ايضا قيل انه كان قبل نوح عليه السلام ف كانت هذه القنون العشره عشر قرون كلها على التوحيد الى ان دب الشر في قوم نوح عليه السلام وذلك بالغلو في الصالحين ولذلك سبب وجود الشرك في الأرض الغلوف الصالحية الأضرحة ولذلك تاتد الشيعة الروافض يدخلون بالتشيع على بلاد المسلمين عن طريق الصوفية تلاقي الصوفية والشيعة قريبين جدا من بعض ليه؟ لأن عندهم قسم مشترط وتعظيم الأضرحة والوقوع في الشركيات والغلوم في الصالحين ومخالفة أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بنواليا لا تجعل قبلي عيدا ولذلك تجد معظم البدع اللي بيعملها الصفية هي هي نفس البدع اللي أدخلها الشيعة إلى بلاد المسلمين ولا سيما في مصر الدولة اللي يسمونها في مناهج التعليم شوراً ومتنط دولة فاطمية اللي الدولة في الأساس العبيدية نسبة إلى عبيد لإذن المنو اليهودي اللي دخلوا إلى بلاد المسلمين وتظاهروا بالإسلام وهم في الأصل يهود ودخلوا وسيطروا على مصر ثم بعد ذلك أرادوا أن يسيطروا على بلاد الشام إلا أن الله عز وجل قيد لهذه الأمة من يدفع عنها وأنشوا مذهب أهل السنة والجماعة مرة ثانية كان منهم نور الدين زنكي وعباد الدين وصلاح الدين عليهم جميعا رحمة الله عز وجل ونجح صباح الدين الأيوبي في طرد العبيديين من مصر بعد أن أدخلوا إليها البدع والضللات أي بدع ظهرت من احتفالات بأعياد ما أنزل الله بها من السلطان وبدع وخرافات تجد أن سببها وأساسها هم هؤلاء العبيديين فلذلك تجد التقارب والتشابب جدا بين الجماعة الصفية وجماعة الروافط ولذلك الولاد الصفية يعتقد أنه موجود في هذا الكون يسمونه الأبدال السبعة يعتقد ان الأولياء أو بعض الأولياء يتصرف في الكون كما يعتقد أيضاً الشيعة الروافط في عليه رجال الله عنه له, له تصرف في هذا الكون والعزو بالله فظهور الشرك كان سبب الغنوف الصالحية خمسة من الصالحين وقالوا لا تظلون أهلها ولا تظلون ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ولا وقد أضلوا كثيرا يعني أضلوا بهذه الأصمام الكثير من قوم نوح عليه السلام الخمس أسماء دولت خمسة للصالحين خمس صالحين لما ماتوا أغرى الشيطان الجيل الذي مات ومات فيها أولئي الصالحين وقال لهم حتى لا تنسوا هؤلاء انصبوا لهم أنصاباً اعملوهم تمثيلاً وضعوها في أماكن تواجده الناس كانوا الناس الخير وبتاع حطوا الأصنام لها التماثيل بتاعت الناس دي في الأماكن ديه. ليه؟ عشان تتفكّوا عبادتهم والله يرحب الشيخ فلانه وبتاعوا الكلام كما يفعل بعض الصوفي يقول لك الشيخ فلان ما تنعمل له مقام في الجامعة المقام دي يحصل بعد كده يتعمل له مولد ويجي السفهاء والجهلة واللي يتمسح بالقبر واللي ينمع العتبة واللي مش عارف ايه الى اقوى وتنظر المنزول وتسبح وينظر لغير الله وغير ذلك منظور التي لا تخف على احد ابائنا واجددنا وإحنا نفسنا كجير شفنا هذا الفلاء الى اهل يصل الله عز ولله الحب مننا بانتهاء ذلك من شربه في مولد الشربين كانوا يبقى البلد مقلوب شلنا وللنا كانوا يدعم وكان يعتبر دعوة التوحيد ودعوة السنة يعتبر شيء غريب أول مصار الأنصار السننية في الشربين كوسموه الوحبين في زمان قنطز الآن وكان ما فيش مسائل ولا لكن بسبب إخلاص هؤلاء الأحسابهم كذلك انتشرت بفضل الله السنة في شربين وفي القرى التي حول شربين وأصبح بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هذه البدع وهذه الخرافات والضلات التي كنا نسمع عنها ونراها أصبحت الحمد لله مطنوصة ولا توجد الآن بفضل الله فتجد في البداية فإن ما حصلت عنه هنا لما مات الكلة جيشط اللي جيني اللي بعد كانوا يستنطرون بهؤلاء الصالحين بيشفعوا بهم عند ربنا عشان المطر ينزل بجد فلما هلك هذا الجيل جاء في الجيل الثالث وقال ان ابائكم كانوا يعبدون هذه الاصنام ونسي العلم ودرس وفي عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى عبدوهم من دون الله فدي التضارج في الشرك بسبب الغلوف في الصالح الصالح فوق الرؤوس رجل صالح فوق الرؤوس لكن لا نرفعه فوق منزلة فصلاحه لنفسه لكن أن يدعى من الله وأن يستغاث به من الله ويطلب منه المدد كما يقول بعض الناس مدد يا حسين مدد يا مهاشر مدد كذا هذا شرك بالله سبحانه وتعالى كيف يمدك بالمدد وهو ميت كيف ذلك هو ميت لا يملك لنفسه فضلاً عن غير نفعاً وراء ضر كيف ذات فأول رسول الأرض هو نوح أي بعد وجود الشرك بعد وجود الشرك قال وجعلنا ذريتهم الباطل وطركنا عليه في الآخرين أي في أجال البشرية التي بعده تركنا عليه أو تركنا تركنا عليه أي له الذكر الحسن والثناء العطر بقوله سلام على روح في العالم وهذه لك كفاء رب نوح عليه السلام الله كفاءه بأن جعل له الثناء الحسن والذكر الطيب والذكر العطرة على كل لسان فكل لسان يحب نوح عليه السلام كل أهل الكتاب يحبون نوح عليه السلام كل الشرائع فيها الثلاء على هؤلاء الأنبياء العظام هذا معنى وطركنا عليه في الآخرين فيذكر بالخير ويذكر بالجميع ويثنى عليه ويسلم عليه فنقول نوح عليه السلام نوح عليه السلام وهكذا كل لسان المؤمن يحبه ويثني عليه ويسلم عليه كما أمر الله سلام على روح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين أي كما جزينا نوح لإيمانه وصبره وتقواه وصدقه ونصحه وإخلاصه نجزي كل بإيمان وتقوى وهذه بشرى لكل مؤمن فبعد أن تكلم الله عز وجل عن نوح عليه السلام قال بأن الثناء الحسن والذكرى العطرة لكل محسن تجد الإنسان إذا كان متمسكاً للدين متخلقاً بأخلاق النبيين محبوباً بين الناس تجد الناس تسنع عليه خلق بدون أي مصالح بدون ما يكون فيه مصالح دنيوية بينه وبين الناس نسأل لك كل الرجل محترم وهناك من الناس من يموت ويبقى الاحترار والثناء الحسن لأولاده وأولاد أولاده يقول لك ده ابن فلان الله يرحمه كان راجل مخترم كان راجل طيب ده ده بقى جده الحج فلان ده جده الشيخ فلان الله يرحمه كان من نعم الناس فهناك من الناس من يموت ويذكر بالحسنات وبالفضائق وهناك من الناس من يموت وتتبعه اللعنات يكون في حياته سمعته وذكره على كل سلب السوء والعزو بالله وبعد موت تبقى تبقى ذكراه السيئة بين الناس ولذلك السناء الحسن نعمة من الله عز وجل المؤمنين على العبد نعمة من الله في حياته وبعد ما مات فاعمل لنفسك بعد الموت ذكرى فالذكرى للإنسان عمر ثاني الإنسان ممكن يذكر بالجميل أضعاف أضعاف عمره الذي عاشه ممكن يعيشه عشرين سنة ولا تأتي إنسان ويظضر يذكر بالجميل كلما ذكره يثنى عليه من أهل الإيمان وهذا من محبة الله كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى أي مودة في قلوب الصالحين لن يقول لك طيب ما وفي ناس طيبين ونس صالحة أهل الفزق والفجور بكرهوه هذا ليس من قياس المقصود هنا سيجعل لهم الرحمن ودى يعني ما في قلوب منا يا جماعة الصالحين لأن أهل الفجور لا يحبون على الصلاة فالمقياس هنا هو محبة الصالحين وكما جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا ناد جبريل إذن أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم أولاد جبريل في هذه السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه أل السماء ثم يوضع له قبول في الأرض فإستناء الحسن من أهل الإيمان على الرجل الصالح هذه نعمة إن الله عز وجل وبشرى لكل مؤمن في حياته وبعد ممتها قال تعال عن عليه السلام عليه في التاخير اي التي تاتي بعده طرقه الله الذكر الحسن والثلاق العطر وهو المعبر عنه بقوله في العالمين ان الى ذلك نجز المؤمن هذه بشاره لكل مؤمن هذه بشاره لكل محسن ليس الثناء الحسن هنا قاصر على نوح عليه السلام فهناك من الصالحين من المؤمنين من له نصيب من ذلك كلما كان الانسان متمسكا بدين الله مخلصاً لله متمسكاً بالإحسان مع الناس ومكان من الأخلاق جعل الله له من الثناء الحسن في حياته وبعدما معتل وهذا من عاجل بشرى المؤمن من عاجل بشرى المؤمن الثناء على العبد من الصالحين وقلنا إن الإقياس هو حب الصالحين وقلوب الصالحين وليس بغض الفاسقين فإن الفاسق الفاجر لا يحب الصالح الطائع فليس الإقياس وهذا الثنائد حسن علامة خير بالعبد ودليل على محمة الأمور كذلك بعد المر لما مر الجنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مر الجنازة الأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وأما الثاني فأثيتم عليها شررا فوجبت له النار أنتم شهداء الله فبارك ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على إذا قالوا محسن فأنت محسن وإذا قالوا مسير فأنت مسير فالإحسان إلى الناس وثلاء الناس عليك هذا علامك خير منك لما تسأل عن واحد جرامه كيف حال فلان بلت نعم الناس من يوم مسيح عندنا في الشارع وبركة رجل محترم هناك من الجرال من يبكى على جارب أكثر من بكاء أقارب عليه يعني في بعض الجرال يبكى عليه عند موته أكثر من بكاء أقارب الميت عليه وهناك من الناس من يخرح فيه عند نوت جران ما يصدق يبقى بعياطه عليه أزعياطه يقول لك الحمد لله, لك الحمد لله ربنا خده إن ليحن منه ومن أرض في ناس للأسف كده بيعزم الله ليه صليط النسان سيء الخلق مؤذي فالجيران شايفينه زعيم ممكن مش قادرين عليه لان وصل له واسطه ولا له اي حاجه فيعني اوراق الضباط فمحدش بيطمع معاه بارك الحسن بنعم يا اخوان نعم عيد وكسب القلوب من نعم الله على البلاد لأنه ممكن تبقى نائم وهناك أنس تدعو لك من ممكن تبقى نائم وهناك من هو في جوف الليل يدعو لك بسبب صلاحك وتقوانك وحسن عشرتك وحسن أخلاقك وهناك من الناس من ي من ذلك من الأخطاء اللي الناس بتقولها يقول لك نوم الظالم عبادة لا دي كلام ممكن نوم الظالم مش عبادة أبدا لكن نوم الظالم راحة للعبادة صح أه ز... لا ممكن الظالم نايم وكل أحلامه إزاي يصنع بيفكر في, إيه؟ في خطط جديدة وتكتكات جديدة نايم وي هو مصر على الخروج فنوم الظالم هو عبادة نوم الظالم راح للعبادة الناس تلتحن القرف شوي لكن نوم الطائع للعبادة لأنه يتقوى بهذا النوم على طاعة الله ياخد قصة من النوك عشان يقيم اللي يصنع بخازر يعمل لجرسة الشروط اخد بالك ا ف دوم الطاعي ما كما كان يقول معاذ ان احتسب نوتي كما احتسب قومته فاذا ممكن الانسان بصلاه وقصد قلبه الناس تدعي وبسبب غرزته وشدته وسوء احواله الناس تدعي فانت اغتنم كسب القلوب وكسب القلوب ان انت تجعل دايما في الحياة الإحسان المحسن كل اللي يشوفه شوف يوسف عليه السلام من أكتر صلز في نفذ كان في مجموعة شرطتين جميلة جداً أو محضرات الشيخ أبو أصحاب اسمها الإحسان وأثور في التمكين لأن لن يمكن لك في الأرض إن إذا ممكن لك في القلوب يوسف قبل ما يمكن له في الأرض ممكن له في إيه؟ في القلوب الأول في القلوب كل اللي شافه يقوله إنه مركبنا المحسنين إخواته هم يعرفوه شوف بعد ما سوا إليه وعملوا إيه وقوله إنه مركبنا المحسنين حتى الجامعة المجرمين حتى المجرمين اللي في السجن لما راح له الفتين عشان يفصل نوع من رؤية قال إِنَّا مَرَكِلَ مِنَ الْمَحْسِدِينَ معنوعهم مشافوه وعالم مسؤول يعني اللي يبقى في السجنة ليه؟ بالأموجة وشوف أول ما شافوه قالوا إِنَّا مَرَكُلَ مِنَ الْمَحْسِدِينَ الإحسان يأسر القلوب فانت دايما يكون منهجك في الحياة الإحساني وطن نفسك لا يكن أحدكم إماعا إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء لا ولكن وطنوا إذا أحسن الناس أن الناس وإذا أساء أن تحسنوا إنت تحسن كما قال الله تعالى ولا تستمل حسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدا وكأنه اليومي حميد فعلا والله كل اللي راحت البال راحت من اعظم نعمه ان انت تحط دماغك على المخده بالليل لا ولا عليك الله لا لك حد عن حد ولا عليك من احد قلبك كده نظيف وسليم لا تحمل ضغين ولا تحمل حقدا لاحد حتى لو بكره بك الماكرون سيكفيك الله بكرهه يعني حتى لو انتعرف نوحي بسيء لكم ننكر بكم بعملوا بسوي قل كما قال هذا الرجل المؤمن وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إيه المكافأة فوقاه الله سيئاتي ما مكا فوقاه الله سيئاتي ما مكا اجعل وكيدك الله سبحانه وتعاله فوض أمورك لله ساعتها بقى تكون مرتاح البالي مرتاح القلب فإذن الإحسان من أعظم الأمور التي بها يجلب الثناء الحسن على أجسر الصادق وفي الحديث أيضا إذا أراد الله بعبده خيرا عسلك قال وما عسلك يا رسول الله يعني عسلك قال يحببه أو يحبب إليه الخير ويرضي عنه من حوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى ذكره عن اللسانة زي العسل إذا أراد الله بعبدي خيرا على السلام يعني يعني يحببه الخير يحبب لك فعل خير حقير تحب أن أنت تقوم تصلي الفاتح، تحب أن أنت تقيم الليل، تحب تفتح المصحف، تحب تحضر الدرس، تحب الجلوس مع الصالحين، تحب سماع القرآن، تحب الزكر، محبة الطاعة دية اللي أنت فيدي كنس، غير مكلام يحب زادك، غيرك ما يطيعش يسمع القرآن، أو بسك خرطوم الجوز وما يهدش على يقعد خمس ده والعشر ده في الجنة فحب الخير ده يا أخوانا نعمة إن ربنا يسوكك كده حب الخير ويزين الإيمان في قلبك ها دي نعمة إن ربنا يسهل عليه فعل الخيرات دي نعمة لله سبحانه وتعالى فحب الخير نعمة من الله عز وجل يحبب إليه فعل الخير وإيه كمان ويرضي عنه من حولك تلاقي أمك عنك أبوك رضي عنك زورتك رضي عنك ولادك رضي عنك جرانك رضي عنك الرضي نعم ربنا سبحانه وتعالى لأن قلوب العباد بيده لا جل جل فالآيات التي تقنى ده خلنا لابد أن نفهم معنى لما تسمع كده وطركنا عليه في الآخرين الذكرى الطيبة السناء الحسن سلام على نوحي في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين فابحث ابحث عن الإحسان وبذله فإن بذل الإحسان لا يكلف شيء تعالي حتى لو لم تبذل الإحسان من مال فابذل الإحسان بالكلمة الطيبة افذل الإحسان بالابتساب تبسمك فجأة يا أخي مش تتكلمك حالبة الكلمة الطيبة مش تتكلمك حالبة مش تتكلمك أي حالبة وهي إحسان يجلب القلوب ويأسر القلوب إن كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمن هذا ثناء الآخر عليه السلام وميان لعلة الإكرام والإنعام وهو دعوة إلى الإيمان بالطرغف إذا كان الله عز وجل يكرم أهل الإيمان وأهل الإحسان بالثناء الحسن ومحبة الصالحين والذكر العطرة ليس له فقط بل له ولذريته من بعدها فإذا كان هذا هو هدم كافاة الله عز وجل لأهل الإحسان فكن منهم إذا كانت هذه مكفاة الله لأهل الإيمان فكن منهم, منهم لتجهي هذه الصبر ثم بيّن الله تعالى ما فعل بهؤلاء الكفر من قوم نوح فقال ثم أغرقنا أي أغرقناهم من الطفان الطفان اللي تقال عليه في الأول ولجيناه وأهله من الكرب العظيم فالكرب العظيم هو العذاب بالغرق مما خطيئاتهم ها؟ أغرقوا ها؟ على طول من الميا للنار من الميا للنار على طول مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار فجاعات طوفان ثم اغرقنا الاخرين اي اغرقناهم بكفرهم وشركهم وتجذيبهم بعد ان نجينا المؤمنين هذه الآيات فيها من الفوائد اولا اذا ذكرنا انه لابد من نماذج يكتب بها في القدر ولذلك ذكر الله في سورة الصفات الفاظا كما قلنا تدل على صفات النصر, أو النصر صفات النصر المخلصين المحسنين المؤمنين المسبحين الصافون ومن قد سبقت كلمتنا لعبادنا العبودية لله سبحانه وتعالى لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون جندنا لتكون جندي من جنود سبحانه وتعالى كل صفات سبات للنصر إذا تخلف النصر وتأخر فلا يساق الظلم بالوعد وإنما تتهم النفس بالتقصير إحنا بالمصرين لم نحقق هذه الصفات لم نحقق الشروط في صفات وفي نماذج عايزين نماذج نماذج وراها عايزين قدوات نقتني بها هذه القدوات هذه النماذج التي تدرس هذا هو القصص الذي يحكى لناس ويستفاد منه فلابد من قدوات يقتدى بهؤلاء قدوتهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى يبقى لابد من وجود النمات المجد لابد أن تعمل بالإسلام بشموله وعمومه أن تكون من المحسنين كاليمة فرصة محضرة عن الإحسان قسمان إحسان إلى الخالق وإحسان إلى المد الخلق. إحسان إلى الخالق بخسن عبادتك ومراقبة أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فعلم أنه يرى تعبد الله عز وجل كأنك ترى هذه مرتبة مشاهدة فإن تكن ترى فعلم أنه يرى المراقبة وذلك يشمل الإخلاص لله في العبد وعلو الهمة في الطاعة ونصرة هذا الدين والتمسك بهذا الدين والدعوة إليه لينتفي عنك الخسران والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من حق أربع صهر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالخسر أما الإحسان إلى الخلق فكل بحسبه الوالدين لهم احسان الارحال لهم احسان الجيران لهم احسان العيال له احسان الزوج له حتى الحيوان له احسان فاحقق الاحسان تكن من جند الله الذي يستحق ان ينصر ايضا من فوائد هذه الايه ثقه المؤمن ويقينه في اجابه بس ماء ملهمت إن ربنا هيستجيب دعائك بس الشرط إن أنت توقت في الله توقت في إجابة الله مش هديني بدعي بدعي يعني بجرب يعني لا مش زهوتي من الدعاء إذا بعض الناس بيعمل يميل من الدعاء مش زا بعض الناس بيعمل يقول لك ألي بدعي بس دعاء يجي بالقلبة لا كن على يقين ادروا الله وأنتم موقنون بالإجابة يستجب لأحدكم ما لم يعجل فاليقين والثقة في إجابة الله فلنعما مجيبون أيضا أن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين كما أخبر الله تعالى في هذه الآية ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وكما قال عن يونس السلام فرجيناه من الضوم وكذلك ننجي المؤمنين ده مش ليونس بس ده مش لنوح بس لا كل مؤمن وكان حقا علينا نصر المؤمنين كل دية فرطيق الأمر والثقة في اللسفة وتعلم إن ربنا ينجي الذي ينجي أهل الإيمان هو الله سبحانه وتعالى وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين لما كان يدعي لبعض الصحابة المستضعفين في مكة اللهم أنجي فلاناً وفلاناً فتدر الله عز وجل الذي ينجي هو الله فدعوا الله اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في برمه وانجي المستضعفين من المسلمين في العراق وانجي المسلمين في سوريا وفي الشام في كل مكان واجعل بأسك وانتقامك في كل مكان الله وانت موقن باجابته فالله قال آخر فالذي ينجي ويلك ومن هو الله سبحانه وتعالى من فوائد هذه الآية الكريمة أي والآية الكريمة أن من مكافأة الله لأهل الإيمان والإحسان الثناء الحسن ومحبة الصالحين في حياتهم وبعد مماتهم فالثناء الحسن نعمة احرص عليهم وتحصلهم بالصلاح والإحسان الأمر الاخير من فوائد هذه الآيات أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام فنحن نؤمن بنوح ونؤمن بكل الرسل ونسلم على نوح كما قال تعالى سلام على نوح في العالمين فنحن نؤمن بكل الأنبياء وكل المرسلين وهذا شرف لكل مسلم أن دينك أيها المسلم يؤمن بكل الأنبياء والرسل أما غيرنا فيكفر ويكفر بمن؟ يكفر بخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بكل الرسل وكل الأنبياء ولذلك وعدم الله عز وجل بدخول الجنان بل هذه الأمة ستكون أول أمة تدخل الجنة مع أنها آخر الأمة في الزمان ولكن إكراماً من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أما من يكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو في الجحيم خالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهوديهم ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار فالذي يسمع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكفر بما جاء به ولا يؤمن به صلى الله عليه وسلم هذا خالد مخلط في نار جهنم وعيز العلام فالحمد لله على نعمة الإسلام اللهم يا ولي الإسلام وأهل مسكنا بالإسلامRadio حتى نقائك وأنقرض عنا اللهم يا ولي الإسلام Оهل مسكنا بالإسلام حتى نقائك بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشكر بنا عدونا ولا حسدان اللهم أصلي لنا ديننا الذي وعصمه وأصلي لنا دنيانا التي فيها معشنا وأصلي لنا آثرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيالة لنا في كل خير واجعلهم طراحة لنا من كل شر اللهم أنزل على بلادنا البركات ورحمات وارفع عنا واذل الشركاء المشركين ودمع اعضاء تعد الدين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكر اللهم من ارادنا واراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن ارادنا واراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء تقتل فتنه فاشغله بنفسه واجعل ايده في نحره واجعل تدميره وتدميره لا سمح الدعاء اقول قول هذا واستغفر الله ولك سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفر الله والسلام عليكم ورحمه الله قول السلام الله تحارب الوظيفه كل الذين انفع